ثلاثة، استمع إلى العبارات وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور الكرة الطائرة كرة الطاولة مصارعة تزلج كرة اليد سباحة Sibak